أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا اولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء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 نكم الحياة الدنيا ولا بالله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعي.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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم أَزْوَاجًا وما تحمل من انثى ولا تضع إِلَّا بعلمه وما يُعَمَّرُ من معمر وَلَا ينقص من عمره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 سأتم فقراء إلى الله، والله هو الغني إن يشأ بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة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 Samen met dezelfde Wa met dezelfde mensen, met dezelfde mensen, يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنين ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير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 إن تعديني يدخلونها يحلون فيها من أسائر من ذهب ورؤل وألباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن.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 انما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل Awala mnuramirkummaya, tazaka of fihima, fazo kofa malia, voli, mina, mina, nazi, in alloharani,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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى من إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جاءهم نذير ما زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكبارا في الأرض ومكر السيء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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قبلهم وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عليما قَدِيرًا